بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْ ونخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم القصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أبواب وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما أظ لا بذل فيها أحقابا لا يذوقون فيها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 إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لفضيله الدكتور محمد الملائكة صفا، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من, إلا من أذن، له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فما